هذا أيها الإخوة هو الشريط التاسع والثلاثون من تفسير سورة آل عمران وثانياً أن مسألة أن مسألة كتابة القرآن بمقتل القواعد الحاء المعاصرة والخروج عن خط عثمان رضي الله عنه فيه للعلماء ثلاثة أقوار القول الأول أنه ممنوع أن يكتب شيء من القرآن بغير الرسم العثماني عرفت؟ القول الثاني أنه جائز مطلقاً لأن الرسم العثماني لم يتعبد به بدليل أنه لو قدر أن هناك رسماً آخر سوى هذا لا رسم به المصحف في الزمن الأول فالرسم ليس متعبداً به أي شكل الحروف والكلمات ليس متعبدًا به، ودليل ذلك ما قلت أنه لو كان الرسم في ذلك الوقت على غير هذه الصفة، لا رسم المسحوب به، ولهذا أجمع العلماء على جواز تنقيط الكلمات، الحروف وإعرابها وتشكيلها، مع أنه فيما سبق ليس فيه نقص، وليس فيه حركات، والقول الثالث.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 أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الرضوان، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الكريمة، وقال هذه للأهلاء. من يطلق هذه الكلمة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. على الصحابة والتابعين وعلى من استحق من, استحبه من استحبه. هل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا كريم كل إنسان ماعطاء فهو كريم، فأده كريمة. البخيل ليس بكريم. لو تكون يده كبر جسمه ما, ما هو كريم. يعني ما أدري ما أدري. لكن العربية تقتضي هكذا. إياك وكراءه أموالهم وهي, وهي غنم أو ذي النعم في <تصفيق> القرآن في <تصفيق> لا هذا غير مشروع إذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يفعل ذلك وهو يتلو مثل هذه الآيات استشهادا فلا يكون مشروع تبيّن له كان مع مع إن كانت تسجله تنهاله له هنا. وذكر هذا بعيني فيما هو أعم من ذلك في السور المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما هي السور المكية؟ ما في مكة ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو نزل في عين مكة وما نزل بعد الهجرة؟ فهو مدني ولو نزل في مكة وعلى هذا فقوله تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم نسلام دينا نزلت على الله صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة وهي مدنية نعم. فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 طيب. المالف رحمه الله يقول في الآيات المكية نزلت موافقة لما نزل في الآيات المدنية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ما يعفو عن كثير ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك انتبه يا خالد وما أصابك من سيئة فمن نفسك يعني أنت السبب وإلا فكلها من الله يقول فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة النعمة يعني الحسنة والسيئة المصيبة فالنعمة من الله من نبه عليك والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك فالأول وهو النعمة فضله والثاني عدله عدله لأنه جازاك بما, بما عملت وهذا عدل يقول والعبد يتقلب بين فضله وعدله فضل من؟ فضل الله وعادل انه عدل الله وجار عليه فضله ماض فيه حكمه عادل فيه قضاء يعني أن ان فضل الله جار عليه وما بكم من نعمة فمن الله ماض فيه حكمه كما قال الله تعالى له الحكم وإليه ترجعون عادل فيه قضائه أي ما يقضيه عليه فهو عدل ليس به جور كما قال الله تعالى ولا يظلم مربك أحدا وختم العاية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قول يقوله من عندي يفسكم يقول إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل من قادر القدرة أخذناها من قوله إن الله على كل شيء قدير والعدل من قوله قل هو من عندي أنفسكم. يعني ما درمناكم إعلاما لهم بعموم القدرة ما عادله عادل قادل وفي ذلك إثبات القدر والسبب السبب في قوله قلهم من عند أنفسكم وقدر إن الله على كل شيء قدير وفي ذلك إثبات القدر والسبب فذكر السبب إلى نفوسهم وذكر عموم إلى نفسه فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر القدر, القدر الأول ماهو إثبات الأسباب ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر الذين يقولون أن الله عز وجل لا علاقة له في فعل العبد وأن العبد مستقل بعمله حتى إن غلاتهم يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم فهو يشاكي قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وهذا فيه نفل الجبر وما تشاءون إلا إن شاء الله فيه إثبات القدر نعم والسبب مصيبة الأحض هو ترق الجبر من بعض السحابة والمصيبة جاء على العموم نعم والسبب هذا سحابة الذي غير ما عندها شيء هذا إشكال جيد فهمتموه يعني يقول إن العسيان في أحد حصل من من الرومات وهم خمسون رجلا من سبعمائة رجل مو من الجميع فهمتم طيب الجواب على هذا أن الأمة تعتبر جسداً واحداً وشيئاً واحداً ألم ترى أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد الرسول فيقول لهم وإذ نجيناكم من آل فرعون ويقول وإذ قتلتم نفساً فاداراتم فيها ويقول وإذ قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى جهره؟ ما ذلك ما قالوا ولا أدركوا موسى لكن الأمة الواحدة ينسب فعل الواحد منها إلى الجميع ولهذا كان شؤم هذه المعصية من الرمات صار على الجميع نعم وفي ذكر قدرته ها هنا نكتة اللطيفة وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكروا على سواه وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وهو الإذن الكوني القدري الشرعي الديني لقوله في السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير استفدنا من هذا البحث أن الإذن نوعان شرعي وقدري فالقدري ما يتعلق بالخلق والتكوين والشرع ما يتعلق بالتشريع ففي قوله تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله هذا إيش شرعي. شرعي شرعي أو قدري نعم لأنه أذن به قدرا قلت هل أذن به قدرا لا أذن به قدرا لأنه وقع شرعوا لهم من الدين ما لم يذن به الله فقد أذن الله فيه قدرا لكن لم يذن به شرعا قل أرى الله أذن لكم أم على الله تفترون هذا شرعي. شرعي. شرعي. شرعي. شرعي شرعي لأنه وقع <تصفيق> <تصفيق> نعم هذا شرعي طيب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كوني هذا كوني هنا أيضا وما عصابكم يوم تقجمعان فبإذن الله هذا أيضا كوني نعم ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير طيب وما هم بضرر النبي من أحد الله كوني لأن الله لا أذن بالضرر بالسحر نعم ثم أخبر عن حكمة هذا التقدير وهي أيعلم يعلم المؤمنين من المنافقين علم عيان ورؤية يتميز فيه ورؤية يتميز فيه أحد الفريقين من الآخر تبيزا ظاهرة. إنساك. وت... <تصفيق> وكان من حكمة هذا التقدير تكلم من المنافقين بما. نزل الرأس هذا. ها؟ نزل الرأس. لا ها؟ ها؟ هو يوصف وصف الكتاب. لا نزل من عندي. أقول كان وصص عندنا جادن له. وكان من حكمة هذا التقدير تكلم المنافقين في بما في مفوسهم، فسمعهم المؤمنون وسمعوا رد الله عليهم، وجوابه لهم، وعرفوا أدنى النفاق وما يقول إليه، وكيف يحرم صاحبه سعادة الدنيا والآخرة، فيعود عليه بفساد الدنيا والآخرة، فلله كم من حكمة في ضمن هذه القصة مالرة. ونعمة على المؤمنين سالغة من كمشيان محير وتخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما وما آلهما, وما آلهما, وما آلهما, وما آلهما وعاقبتهما ثم عزى نبيه وأولياءه عن من قتل منهم في سبيله أحسن تازية وألطفها وأدهاها إلى الرضا بما قضاه لها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 وهو فوق الرضا بل هو كمال الرضا واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يعني أن الفرح أعلى من الرضا فالإنسان إذا فرح بالشيء يكون, يكون ذلك رضاً وزيادة أليس كذلك؟ فأنت قد ترضى بالشيء لكن لا أظر أترو عليك بالفرح لكن إذا فرحت فهذا أكمل وأبلغ من الرضا، ولهذا قال فريحين بما أتهم الله من فضله. في المؤمنين قال ربي الله عنهم ورضوا عنه لكن في الذين قتلوا بسب الله قال فريحين بما أتهم الله من فضله. نعم. الرضا في الوصية. نعم. أيضاً يلزم الفرح. لا، ما يلزم، لأن الفرح أعلى من الرضا، والشيء ذاك كان أدنى لازم منه وجود الأعلى، لكن إذا وجود الأعلى لازم موجود. الادنى نعم. <تصفيق> الكرب من؟ من الكرب خاصة. لا ما يوحى لأنه ما عرَّد تقسيم القرب والمؤلف رحمه الله يرى أن القرب ينقسم إلى عموم وخصوص بخلاف شيخي شيخ سامي تمية فإنه لا يرى القرب إلا خاصا فقط. ويقول إن الله لا أقرب من الكافر أبدا إنما قربه من المؤمنين أو الداعين أما قربه من الكافر فلا بخلاف المائية المائية مع كل أحد حتى الكفار ما يكون من نجوة رابعهم وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يمن ومحيط وأما, وأما القرب فلا يكون إلا لمؤمني وأجاب عن قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون بأن المراد بذلك قرب الملائكة وكذلك قوله تعالى ولقد خلقنا من النسان الممات ما به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال المراد بذلك قرب الملائكة الذين يكتبون وقال إن قوله إذ يتلقى هذه مقيدة لقوله أقرب متعين نعم متعين إيش؟ متعين, متعين. لا راجح. لا راجح. الراجح الراجح كم على السلام كم على السلام أرجح أنا قلب خاص أنه خاص فقط نعم. واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم صرورهم ونعيمهم واستبشارهم بما يجدد لهم كل وقت من نعمته وكرامته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 ومن الشقاء إلى الفلاح ومن الظلمة إلى النور ومن الجهل إلى العلم فكل بلية ومحنة تنال العبد تنال العبد بعد حصول هذا الخير العظيم له أمر يسير جدا في جنب الخير الكثير كما ينال الناس بأذا المطر في جنب ما يحصل لهم به من الخير فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم ليحذروا وأنها بقضائه وقدره. يوحد ويتكل ولا يخاف غيره وأخبرهم بما لهم فيها من الحكم لالا يت لالا يتهمو في قضائه بما لهم فيها بما, بما, لهم لهم فيه بما لهم فيها من الحكم لالا اذا يتهم... نكون الصواب بما له فيها نعم يعني لو كتبت لعلها لما له فيها من الحكم لألا يتهموه في قضائه وقدره وليتعرف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته وسلاهم بما أعطاهم مما هم أجل قدرا وأعظم خطرا مما فاتهم من النص والغنيمة وعزاهم عن قتلاهم بما نالوه من ثوابه وكرامته لينافسوهم فيه ولا يحزنوا عليهم فله الحمد كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله فيه فيه فصل في في فصل كان وقد رأوه يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاثة كما تقدم الله أعلم فصل. صحيح ورجعنا بالبخاري ولا وهذه العلة عندكم لا. العلة الموجبة أنكم ما جئتم بالبخاري لا يرانه عام خاص صبح بي في كتابه الصحيح الموصى. الميم لا أذكر. مم مم البيت أي ما ما هو صحيح بهذا؟ فنحن قسمنا. ليظهر لنا قسمنا. أنا لأظهر نقسمها. نعم. قول قول في قوله تعالى ونحن أقرب إليه. راجعها يا حمد. راجع بحث هذا. نعم. قول تعالى ونحن أقرب إليه منكم. نعم. كنا المقصود فيها بالملائكة. نعم. ألا يعطي هذا فرصة للمؤولة؟ قالت المؤولة هذا الملائكة. نعم، عن الت التوين، ليس ممنوعا مطلقا مطلق. الذي عليه دليل لا بأس به. فلو لا إذا بعضكم يقوم وأنتم حينا تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون. لا يمكن أن يكون الله في... أقرب منا إليه. ونحن لا نبصر لأن مقتضى هذا أن يكون في المكان الذي نحن فيه. لكن لا نبصر. لا, لا لا لكن تكون في المكان ولا نبصره يعني, رؤية ليس يعني عدم الرؤية ليس لأنهم ليسوا في المكان لكن لأننا لا, لا نبصره لكن لو قلنا إن مراد الله لازم من هذا أن يكون في المكان قريب من هذا المحتضر لكن لا نبصره الذي يمنع أن العاية ظاهرها بل سياقها يدل على ذلك على أن هذا الذي أقرب إليه منا حاضر لكن لا نبصر هنا. نعم. نعم طيب من فرق الشخصين القرب والمعليه ما يمكن أن يقال هنا قريب بعلمي أو لا هو ممكن لكن القرب يقتضي يعني يقتضي رحمة وعطف خلال المعيه التي تقتضي الإحاطة القرب ما يقتضي الشخص العلمي حلوم يقتضي حتى المعيه تقتضي العلم لكن لا الله قريب من الكافر قوم مع الكافر أيهن أبلا في في في التكريم والتعظيم <تكريم> القرب والكافر لا يستحق أن يقرب منه إذا كان الله قد يا أيها يا أيها الذين آمنوا إن من وشركنا نجس فلا يقرب من سحرة نهاهم عن قربي بيته كيف يثبت نفسه أنه قريب منهم لا لا ما أصلح ما أستطيع أمن معي فهي أعمل فصل, فصل أخذنا ثلاث فصل ولما انقضت الحرب انكفأ المشركون فظن المسلمون أنهم قصدوا المدينة لإحراز الدراري والأموال فشق ذلك عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون فإنهم جنبوا, فإنهم جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم ثم ثم لأناجزنهم لا فيها قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة ولما عزموا على الرجوع إلى مكة أشرف على المسلمين أبو سفيان ثم ناداهم موعدكم الموسم ببدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم الموسم يا شيخ موعدكم موعدكم الموسم نعم موعدكم الموسم في بدر ببدر. بدر. موعدكم الموسم في بدر فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نعم قد فعلنا قال أبو سفيان فذلك الموعد ثم انصرف هو وأصحابهم فلما كان في بعض الطريق تلاوموا فيما بينهم وقال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فرجعوا حتى نستأصل أشأفتهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس وندبهم إلى المسير إلى لقاء عدوهم وقال لا يخرج معنا إلا من شهد القتال لهم فقال له عبد الله بن أبي أركب معك قال لا فاستجاب له المسلمون على ما بهم من القرح الشديد والخوف وقالوا سمعا وطاعا واستأذنه جابر بن عبد الله وقال يا رسول الله إني أحب أن لا تشهد مشهدا إلا كنت معك وإنما خلفني أبي على بناته فأذن لي أسير معك فأذن له فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد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 وقد ندم من كان تخلف عنهم من أصحابهم فقال ما تقول فقال ما أرى أن ترتاح حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة فقال أبو سفيان أظن قل... ما أرى أي ما أظن نعم فقال ما أرى أن ترتاح حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة فقال أبو سفيان والله لقد أجمعنا الكرت عليهم لنستقص لهم قال فلا تفعل فإنني لك ناصح فرجعوا على أعقابهم إلى مكة ولقي أبو سفيان بعض المشركين معبد الحزاعي كما تعرفون أن خزاعه كانت عيبة نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم فخذل عنه خذل عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هذا دليل على أن من أساليب الحرب التخذيل والإرجاف بالعدو بأنه قال عندنا عدد كثير عندنا عد عظيمة عندنا الشجعان عندنا كذا عندنا كذا مما ينزل الرعب في قلوب الأعداء فهذا الرجل جزا الله خيرا خذر أبا سفيان عن رجوعه للنبي عليه الصلاة والسلام حتى رجع إلى مكة نعم إيش أجوفهم تكون في روائح تكون في جوف غير خل تطوف نعم ورجعهم تكون في ال في البعث أشيا ها في البعث ترجع ممكنكم ترجع, على... ترجع روائح إلى إلى عساد ما تكون خالد في الجنة تكون خالد في الجنة ترجع ترجع إلى إلى عسادها وتكون فيها يحشر الناس على هذا نعم هي حياة مزقية ما هي حياة دنيوية جسدية لا حياة برزخية الله عنه بكيفيته المخذب والمرجب لو كان كذب كلامه نعم لو كان كذب تكذب كذب لا يعجب يخويه هو الأحسن أنه يكون تورية الأحسن أنه يكون تورية كما كان رسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها لكن الكذب في الحرب رخص فيه كثير من العلم <تصفيق> أي نعم شخص الله سبحانه وتعالى ونحن وَأَقْرَضُ إِلَيْنَا بِالْوَرِيْهِ نحن أقرأ. نعم أن مقرم من مقصود بالملائكة نعم ليس أن تأويد أي تأويد عليه اللخص إذ يتلقى نتلقية لأنه قيد هو الأول أي لا يدول وَأَقْرَضُ إِلَيْهِ مَلْكَمْ وَلَاكِ لَا تَبْصُرُونَ أي أيضا قيد قاله وَلَاكِ لَا لأنهم الذين يمكن أن يكون قريبين من الميت ولا أبصرهم أما الله عز وجل فوق السماء نعم. هلك فقال هل لك أن تبلغ محمد الرسالة وأوقر لك راحلتك زبيبا إذا أتيت إلى مكة قال نعم قال أبلغ محمدا أننا قد أجمعنا الكرة لنستأصله ونستأصل أصحابه فلما بلغهم قوله قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفض. لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إذا الذين قال لهم الناس من الذين قال لهم الناس الذين قال لهم الناس من الناس معبد ابن أبي معبد باب ابن أبي ماذ الخزاعي إن الناس من أبو سفيان وأصحاب هنا وفي هذه الآية استمال العام نرادا به الخاص وهو كثير في القرآن قال الله تعالى عندي حيات تدمر كل شيء بأمر بها. وهي تدمر كل شيء بدل قوله فأصبح لا يرى إلا مساكنين نعم رصل جمال يقول هنا قال ولاقي أبو سفيان بعض المشكين يود المدينة فقال هل لك أن تبليه يعني نخذل الآن هذا المشهد نعم نخذل إيش أبغى محمد؟ ولقي سفيان يعني نعم هذا نعم وهو غير معبد من بحر تواهمنا في هذا مع أن مع أنه معروف أنه هو لكن سبحان الله ساق أقوله بعض المشاكسين. <تصفيق> أقول سياقه يدل على ممشك. يمكن عندهم سفيان الشيء مش. تراجع تراجع ها؟ مشك سفيان. هذا يقول تراجع. تراجع تراجع شاء الله. نعم فصل. فصل وكانت وقعت وحد يوم السبت في سابع شوال سنة ثلاث كما تقدم.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 وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ هذا ممتد الدرس؟ فوائد إيش فوائد إيش من هناك؟ طيب قال الله تبارك وتعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله من فوائد هذه الآية بيان علم الله سبحانه وتعالى بما في القلوب لقوله تحبونهم ولا يحبونكم لأن المحبة والكراها من أعمال القلوب ولا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى لكن لها آثار تدل عليها ومن فوائدها التحذير ممن يهدئ يهدي إليك أو لك أنه ناصح لك وقلبه كاره لك لأن المقصود من هذا من قولها أنتم ولا تحبونهم إلى آخره التحذير من هؤلاء فلا تغتر أنت به شيئا فلا تغتر بمن ظاهر حاله النصح بل قص الأمور بالأفعال لأن الأفعال هي التي تبين حقيقة الأمر فكم من إنسان يقول لك قولا وهو على خلاف ما يقول لك ولكن الأفعال هي التي تبين ومن فوائدها أن هذه الأمة الإسلامية تؤمن بجميع الكتب في وتؤمنون بالكتاب كله أما اليهود فيكفرون بالإنجيل ويكفرون بالقرآن وأما النصارى فيكفرون في القرآن، فيكفرون بالقرآن، ومع ذلك هم كفار، لأن من كفر بكتاب مما أنزله الله فهو كافر بجميع الكتب، وقد مر وقد مر علينا تقرير هذا مرارا، وأن من آمن ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع، من وأن من كفر ببعض الرسل دون بعض فقد كفر بالجميع. وكذلك أيضا من كفر ببعض الكتب فقد كفر بالجميع وكذلك من كفر ببعض الشريعة فقد كفر بالشريعة كلها لأن الشريعة واحدة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ومن فوائد هذا هذه الآية أن هؤلاء يخادعون المؤمنين لقوله إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ومن فائدها أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال لقوله إذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ يعني أنهم من شدة غيظهم يعضون, أنا يعضون أناملهم كأنكم أنتم الذين بين أضراسهم ليمضقوكم مرضاً من شدة الغيظ والحنق ولهذا تجد الناس حتى الآن إذا أراد شخص توعد إنسان أخذ أصبعه هكذا وقام يهز برأسه وعاد نصبه نعم لشدة غيظه نعم ومن فوائد هذه الآية إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله من الغيض لأن من للسببية من للسببية أي بسبب الغيض ويتباطأ الأسباب شيء معلوم من ظاهر ولو تأملت لوجدت لو أن كل مسبب له سبب قطعا وأن جميع الأشياء يجعل الله له يجعل الله لها أسبابا تحصل بها ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للمسلم أن يكون قويا صارما أمام أعدائه لقوله قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم طيب ومن فوائدها إثبات علم الله عز وجل لما في القلوب على وجه صريح لقوله إن الله عليم بذات الصدور ودلالة هذه الجملة على علم الله بما في القلوب دلالة مطابقة ودلالة قوله ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم دلالة التزام واضح طيب ثم قال الله تعالى إن تمسسكم حسن تسوءوا من آخره من فوائد هذه الآية أن العدو إذا أصاب عدوه حسنة ساءته وإذا أصابه سيئة فرح بها وقد جعل الفقهاء رحمهم الله هذا ضابطا في العداوة حينما تكلموا في باب الشهادات على أن العدو لا تقبل شهادته على عدوه قالوا في ضابط العدو هو من سره مساءتك وساءه مسرتك ما أخذ من هذه الآية ومن فوائد هذه الآية بيان أن العدو مهما أظهر لك من الصداقة فإنه كاذب لأن الذي يسوءه الحسنتك لا شك أنه ليس بصديق والذي يفرح بمصيبتك لا شك أيضا أنه ليس بصديق وإن تظاهر بالصداقه ومن فوائد الآية بيان شدة عداوة هؤلاء للمؤمنين الذين اتخذوهم بطانه فكيف اتخذوا بطانه وهم يسعون بما يسركم ويسرون بما يسوك ومن فوائدها التحذير من تولية اليهود والنصارى لأمور المسلمين القيادية كأن يجعلوهم مدراء أو وزراء أو ما أشبه ذلك لماذا؟ لأنهم لا يألون لنا خبالا ويس ويسرون بما يسوءنا ويس ويساءون بما يسرنا فكيف نتخذهم؟ بطانة نوليهم أمورنا القيادية من إدارة أو رئاسة أو غيرها ومن فوائدها أن أعداءنا لا يعلنون جهدا في في الكيد لنا ولكن نداوي هذا بالصبر والتقوى الصبر على أي شيء الصبر على كل ما يجب الصبر عليه من أوامر نقوم بها أو نواهي نتركها أو سياسات نتبعها ونكون ثابتين على مبدأ ليس كل يوم لنا سياسة بل نكون ثابتين على مبدأ معين نصبر عليه ومن فوائدها فوائد هذه الآية أن بالصبر والتقوى دفع الأعداء تقول إن تصبر وتتقوا لا يضركم كيد طيب وما فعلوه علنا هل يضرنا لو صبرنا واتقينا لا يضرنا من باب أولى لأن الكيد الذي يكون بالمكر والخديعة إذا كان لا يضرنا مع الصبر والتقوى فما كان ظاهرا بينا فهو من باب أولى ومن فوائد الآية إحاطة الله سبحانه وتعالى بعمل هؤلاء من أي ناحية من حيث العلم فقط في كل شيء في العلم والتدبير وإحباط أعمالهم وتدميرهم وغير ذلك فالله محيط بهم من كل وجه ولكن قد يبتل الله بهؤلاء الأعداء ويحصل من كيدهم ما يضر لفوائد كثيرة منها أن ينال المسلمون الصبر على المؤذي وأن يرجعوا إلى الله عز وجل فيقيم الدين ومنها أن مفوئلها أيضا أن العدو يدقى ويرتفع ويعلو فإذا بلغ القمة في العلو رما به الله سبحانه وتعالى في السفل فيكون نزوله من العلو إلى السفل أشد من نزوله من أثناء الطريق ولهذا الذي يسقط من السقف يكون أشد ممن لو سقط من أثناء الدرج فالله سبحانه وتعالى قد جمل للظالم حتى يتمادى في ظلمه وطغيانه حتى إذا ظن أنه بلغ القمة حط به إلى أسفل السافلين فصار ذلك أشد وعظم وقد نبه الله على ذلك في سورة آل عمران فقال ولمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين مع أنه في ذلك الوقت كان, كان الظفر لمن كان الظفر للمشركين في, في أحد لكن جعل الله ذلك سببا لمحقهم لأنهم إذا شموا رائحة النصر ازدادوا في طيانهم وقووا ثم تكون النكبة ومن فوائدها أنه يجب على الإنسان أن ينتظر نصر الله عز وجل وأن يثق بوعده لقوله والله بما يعملون محيط يعني فلا تظنوا أن أمرهم هذا كائن بدون قدرة الله عليه بل الله تعالى قادر عليه ومحيط به ثم, ثم قال عز وجل وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال إلى آخره من هنا إلى آخر العيات حوالي خمسين آية كلها في غزوة أحد فمن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة في أول النهار لقوله وإذ غدوت أي خرجت في الغدوة وهي أول النهار ومن فوائدها حسن تدبير الرسول عليه الصلاة والسلام في الحرب لقوله تبوء المؤمنين مقاعد للقتال ومن فوائدها أنه ينبغي للقائد أن يبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بالجيش كل واحد يرتبه على حسب ما يليق به ويقول أن اجلس مكانه وهذا عمل واستمر عليه لأن في النظام ولا سيما في مثل هذه المواقف فائدة كبيرة النظام مطلوب حتى في أعمالك اليومية في, في, في نفسك فكيف بمثل هذه الأعمال الكبيرة ومن فوائدها الشهادة الله سبحانه وتعالى للذين خرجوا في أحد بأنهم مؤمنون لقوله تبوء المؤمنين مقاعد للقتال لأن المنافقين خزلوا قبل أن يصلوا إلى مكان القتال فقد رجعوا من أثناء السيد ومن فائدها من فائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهو وهما السميع والعليم ومن فائدها أنه ينبغي للقائد أن نبوئ أمكنة المقاتلين ويعرف كل واحد منهم مكانه وعمله حتى لا يحصل ازدواج يضر بال بالجيش كل واحد يرتبه على حسب ما يلق به ويقول أن اجلس مكانه وهذا عملك والستمر عليه لأن في ال في الضعام ولا سيما في مثل هذه في المواقف فائدة كبيرة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 فقد رجعوا من أثناء السيد ومن فائدها من فائد الآية إثبات هذين الاسمين لله وهما السميع والعليم فالسميع يتعلق بالأصوات والعليم يتعلق بما هو بما يدرك بالسمع وما يدرك بالبصر وغير ذلك فالعليم هو من أوسى الأسماء دلالة ثم قال إذ همت طائفتين منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فلا توكل المؤمنون في هذا في هذه الآية تليل قال أن طائفتين من المؤمنين حمتا بالفشل ولكن الله ثبتهما حمتا بالفشل أن يرجع كما رجع المنافقون وفيه من فوائدها أن الدعاءة ولو كانت باطلا ربما تؤثر حتى على المؤمن ومن فوائدها أن إن الله سبحانه وتعالى قد جعلت المؤمن حتى يثبته على الحق لقوله والله وليهما ومن فوائدها منف الله على هاتين الطائفتين حيث إن الله كان ولياً لهم ولهذا فرحت الطائفتان بهذه الولاية أن الله وليهما ومن فائدها وجوب التوكل على الله وأنه من مقتضى الإيمان لقوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومن فائدها أنه ينبغي للإنسان أن يتوكل على الله سيما في هذه المواطن التي يحتد فيها الأمر على المسلم بل على المؤمن وأن لا ينظر إلى الأمور نظرا ماديا لأن وراء الأمور المادية وراءها ما هو أعظم منها وهي قدرة الله سبحانه وتعالى التي تقضي على كل هذه الأمور المادية إنما عمره إذا عراد شيئا يقول له كن فيكون ومن فائد الآية أن أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله تقوله على الله فليتوكل المؤمنون بناء على قائد معروفة وهي أن علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه ثم قال الله تعالى وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ بِبَذْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٍ هذا ممتدأ درس ليلة يقول الله عز وجل نبين نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بل وعلى الأمة جمعاء لأن انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه انتصار لجميع الأمة إلى يوم القيامة بل إن انتصار الرسل السابقين انتصار للمؤمنين إلى يوم القيامة ولهذا صام النبي صلى الله عليه وسلم آشورة شكرا لله على نعمته بإنقاذ موسى وقومه في فرعون وقومه وقال اليهود نحن أولى بمسى منكم يقول عز وجل ولقد نصركم الله والجملة هذه مؤكدة بأمور ثلاثة الأول القسم المقدر والثاني اللام والثالث قد لأن التقدير والله لقد نصركم والله لقد نصركم الله والنصر هو أن يجعل الغلبة لهؤلاء على هؤلاء فمن جعل الله لهم الغلبة فقد نصرهم وللنصر أسباب النص أسباب خمسة أولا الإخلاص لله بقول الله تعالى وعاد الله الذين آمنوا منكم مع من الصالحات لا السخلفنه في الأرض كما السخلف الذين من قبلهم ولو مكننا لهم دينهم وليرضى لهم ولو بدلناهم من بعد خوف أمن يعبدونني لا يشتكون بشيء والثاني ثقامة الصلاة والثالث إيتاء الزكاة والرابع الأمر بالمعروف والخامس النهي عن المنكر يقول الله تعالى وَرَجَاءَ صُرَّنِ رَاعُهُمْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِينَ عَزِيزٌ الَّذِينَ يَمْكُنُونَ قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالأسباب خمسة. أدها خالد. الإخلاص لازم جدا. الله الذين الصالحات في الأرض كما استقبل الذين من قبلهم. الأخر الآية نريد إلى قوله. نعم. نعم الثانية قاموا الصلاة. الثالثة بتائز الزكاة الرابعة أمار الله والخامسة أنها الملكة القول تعالى لذين إن مكنناهم أقاموا الصلاة إن مكنناهم في, في العظيم أقاموا الصلاة وآتوا نعم يقول عزيزي لقد نصركم الله ببدر ألباهنا بما في فهي للظرفية ولا غرابة أن تأتي الباء للظرفية كما في قوله تبارك وتعالى وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني وفي الليل، فقول ببدر أي في بدر، وبدر مكان معروف، ولا يزال حتى الآن معروفا بين مكة والمدينة، وسبب هذه الأصواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بعير لقريش قدمت من الشام. ندب ندب أصحابه ندب أصحابه إلى خروج إليها لأخذها لأن قريشا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأموالهم وهم حرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت أموالهم حلا للرسول صلى الله عليه وسلم فندب أصحابه أن يخرجوا إليهم وخرجوا في عدد قليل وعدة ضعيفة خرج نحو ثلاثمائة رجل وبضعة عشر رجلا على سبعين بعيرا وفرسين فقط يتعاقبونه الرجلان على بعير والثلاثة على بعير على أنهم يريدون العير ولكن أبا سفيان وهو أمير العير أخذنا نحو الساحل ساحل البحر لا على الطريق المعروف وأرسل صارخا إلى أهل مكة يستنجدهم لحماية عيرهم ثم لما نجا أرسل إليهم أنه نجا نجت العير ولكنهم كانوا قد تأهبوا للخروج لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا بكبرائهم وزعمائهم على الوصف الذي ذكره الله عز وجل خرجوا بطرا ولئاء الناس ويصدون عن سبيل الله وقال لهم الشيطان لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ولكنهم خ... ولكنه خانهم فلما ترعت البهتان مكس على عقبه خرجوا ما بين 1900 ومعهم النساء لأجل أن يشتد قتالهم خوفا على نسائهم لأنهم خرجوا بالنساء وجعلوهن بالخلف فحصلت معركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء المشركين وكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في قلة قلة عدد وعدد ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم وذي ذكر ولقد نصركم له بدر وأنتم أذل له أذل جمر ذليل كأعزة جمر عزيز طيب أذل من أي ناحية من ناحية العدد ومن ناحية العدد فثلاثمائة وبضعة عشر رجلا بالنسبة لتسميه ماهل ألف يعني أقل من الثلث والذي معهم من العدة ليس بشيء سبعون بعيرا وفرسة. ولكن الله نصرهم سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا الله أنف هذه للتفريع يعني ف فبهذا النصر الذي نصركم الله يجب عليكم أن تتقوا الله وأن لا تجعلوا النصر سببا للأشر والبطر كما يفعله من ليس عنده إيمان إذا انتصر على عدوه جعل هذا سببا للأسر والبطر ودخل البلد وهو يغني ويطرب نعم كما ذكر عن بعض مذيعي العرب أيام حربهم مع اليهود يقول غدا تغني أمك الثوم في تل أبي سبحان الله هذا جل أننا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه دخل مكة عام الفتح وهو من أعظم الانتصارات مطأطئ رأسه خاضعا لله سبحانه وتعالى وهكذا ينبغي أن الإنسان إذا انتصر لا أن لا يجعل هذا الانتصار سببا للأشر والبطر بل يجعله من نامه الله سبحانه وتعالى ويتق الله ويتق الله ولهذا قنفتق الله وقوله لعلكم نعم اتقوا الله التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله وبماذا نتخذ الوقاية بماذا تكون الوقاية بإيشاء هنا ما هي الوقاية من عذاب الله لماذا تكون يقول من لا تقول الوقاية يعني من الذي يقيك من عذاب الله نعم نعم فعل الأوامر وترك النواهي فإذا سألنا سائل ما التقوى قلنا هي فعل الأوامر وترك النواهي لأنك إذا فعلت الأوامر واتقيت النواهي واتركت النواهي فقد أخذت بالوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى وقول لعلكم تشكرون لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تنالوا شكر الله فالتقوى هي الشكر شكر الله التقوى في الحقيقة شكر الله عز وجل أي من أجل أن تنالوا الشكر أي درجة الشاكرين وشكر النعمة يكون حجاج. إيش شكرنا الصالحة باللسان أو يعني بعمل الص الأعمال الصالحة واجتنب الأعمال السيئة نعم أنا منقيم في بالقلب وباللسان وبينتصر في طاعة الله يكون بالقلب واللسان والجوارح الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح أما شكر القلب فأنت تعتقد بأن هذه النعم من الله فضلا منه ومنه وأنه ليس لك من منها إلا فعل السبب الذي أدن لك فيه وأما حقيقتها فهي من الله تؤمن بذلك ولا تكون كما قال القائل إن ما أوتيته على علم عندي بل قل, بل قل أوتيته بفضل الله ورحمته حتى وإن كان من عملك أما إذا كان من فعل الله فهذا واضح أن كل إنسان ينسب الله ومع ذلك من الناس من لا ينسب ما كان من فعل الله إلى الله إذا حصل المطر قال مترنا بنوء كذا وكذا ولهذا قال زيد بن خالد جهني رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية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 وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْئِ كَذَا وَكَدَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ إذن لابد أن تعتقد في قلبك أن النعمة من من من الله وأن ما يحصل منك في جلب هذه النعمة ما هو إلا سبب مأذن فيه من الله عز وجل طيب ثانيا اللسان أن تثني بها الله لا أن تقولها فخرا على عباد الله فلتثني فتقول الحمد لله الذي أعطاني كذا وكذا لقول الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث ثالثا أن تعمل بجوارحك بطاعة الله أن تعمل بجوارحك بطاعة الله ولسي ما فيما يتعلق بهذه النعمة بخصوصه فليس فليس من الشكر إذا رزقك الله مالا أن تشتري به دخانا تشربه لأن هذا استعانة بنعمة الله على ناصية الله أرغ أن تشتري به آلث له تتلهى بها فإن هذا ليس من الشكر بل من الشكر أن تجعل النعمة معينة لك على طاعة الله سبحانه وتعالى وقد قال أحد الشعراء أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة يدي هذه جوارح ولساني القول ثناء الله في والضمير المحجبة الاعتقاد فالتق الله لعلكم تشكرون ثم قال إذا تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مثونين أولا في هذه الآية قولهم منزلين فيها قراءة منزلين بتشديد الزايد وقول المسومين فيها قراءة سبريها أيضا مسومين بالبناء للمجهول طيب يقول إذ تقول للمؤمنين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الخطابات التي تختص برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا أن الخطابات الموجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقساء الأول ما دل الدليل على أنه خاص به والثاني ما دل الدليل على أنه عام للأمة والثالث ما لم يدل عليه الدليل لا هذا ولا هذا فما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به مثل هذه الآية إذ تقول للمؤمنين عليك فيهم وإذ تقول للذي أنعمت عليه للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه هذا خاص ألم نشرح لك صدرك هذا خاص يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذا أيضا خاص وإن كان الأم يجب عليها التبليغ من جهة أخرى الثاني ما دل الدليل على العموم ما دل الدليل فيه على العموم كقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوا هنا لعدتهم هذا واضح أنه, أنه عام لأنه قال يا إيه النبي إذا طلقتم فوجه خطاب أولا للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عمم في الحكم فقال إذا طلقتم الثالث ما لم يدل الدليل عليه لا هذا ولا هذا فهو عام فهو عام بلا شك حكمه عام لكن هل الخطاب عام من حيث اللفظ أو لا الذي يظهر أنه عام حتى من حيث اللفظ وذلك لأن الخطاب للإمام خطاب لمن تبعه ولهذا لو قال لو قال الوزير مثلا للقائد اذهب إلى الجهة الفلانية كان ذلك الخطاب له ولمن كانت تحت إمرته ولمن كانت تحت إمرته كذلك الخطاب لا وجه للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يجل الدليل على أنه خاص به فهو شامل له وللأمة جميعا وقال بعض العلماء إنه لا يشمل الأمة وأن الخطاب له وحده ولكن على الأمة الاتباع، ولكن على الأمة الاتباع، وأنتم إذا تعملتم وجدتم أن خلاف قريب من اللفظ لأننا لأننا متفقون على أن الحكم عام، لكن هل الأمة تدخل في ظن هذا الخطاب أو تدخل في بخطاب آخر، لأنهم أمر بالاتباع، هذا محل الخلاف والحقيقة أنه إذا تأم أنك إذا تملته وجدت أنه قريب من الخلاف اللفظي. الله فيك. بعض الناس يكثر من حتى يخشى عليه نصحته قالوا ربك. <تصفيق> هنا نقول له ولا تسرف إنه لا يمص نحن لسنا نقول لك إذا كنت غنيا. فأخرج في ثياب الفقراء ولا تأكل إلا ما أكل الفقراء. نقول كل, كل ما أكل الأغنية ولبس ما بس الأغنية لكن لا تستجف نعم صارودي فترة من المسلمين إيش؟ فترة الطائفة ثانية من المسلمين طائفة نعم وكانت إحداهما تغنم ما تأخذ من الأخرى من سلاح هل يحل الأخرى أن تغنم كذلك؟ ما أخذت المسلمين ليسوا لا يغنمون ايش اموال المسلمين ليسوا لا تغنم لا تغنم في حال قتال ينظر في اقتال ما هو يعني مثل اذا كان لعصبية او رئاسة فلا شك انه ظلم ولا جوث ولا تحلو بالأموال ولا النفوس اما اذا كان بغي فاجب إن, ان البغي يقاتل حتى يفيئا عن بغيه لكن كما قال الله عز وجل لكن يؤخذ سلاحه نعم سلاحة. معلوم يؤخذ سلاحه لأن, لأن لو قتلناه وقدلنا على أخذ السلاح ولم نأخذه فلتبدأ علينا به فنأخذه ثم عدهل يكون غنيمة أو لا هذا ينبني على من نقاتل إذا كان من نقاتله كافرا فهو غنيمة وإذا كان غير كافر فهذا محل نظر نعم. ولاية الكفار يعني عدم ولاية الكفار الأمور العامة ولا يعني في أمور خاصة لا في أمور قيادية أما أما الأمور الغير قيادية مثل بناء أو شيء ذلك يكامل عندك فهذا ليس فيه شيء إلا في هذه الجزيرة العربية فإنه لا ينبغي أن أن يجلب إليه الكفار لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجهم من جزيرة العرب وقال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يعجوج ومعجوج مثل هذا فقالت زينب يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث والخبث هنا يشمل الخبث الشخصي والخبث العملي فإذا كثر الخبث من المسلمين أوشق الله أن يهلكهم وإذا كثر الخبث من الأشخاص غير المسلمين يعني بأن جاء كفار إلى البلد فهي أيضا نوشك أن الله يأخذهم, يأخذهم. طيب الشيخ أشياء التي ليست عندنا نعم. مثلا عندهم وهي في أمور قيادية كيش أشياء ليست عندنا أو ليست لنا خبرة فيها وهم لهم خبرة فلقد أن نعطي بعض القيادات حتى نتعلم منهم أو يساعدونا في شيء لا هذه هذه مسائل قد تكون عارضة ما هي دائمة ولهذا لا لا لسنا نرهيين نحن ف... أن نتعلم منهم ما يعدمونها أو مثلا نأخذ من خبراتهم هذه فيها فائدة لنا هل يجوز الشخ تبريد بعض الفرق الضالة الذين يحفظونها على السنة وجمعها مثل الرافضة وغيرهم غيرها تبريدهم مور قيادية يا أيها الذين آموا لا تخذوا بضعانة من دونكم لا يألون قبالا من دونكم يعني من سواكم كل إنسان نعرف أنه لا ينصح لنا فإنه لا يجوز أن نوليها نعم نعم يقول الله وَرَنَصْرًا اللَّهُ مِنْ صَرَّ الَّذِينَ النَّكْوَلُهَا الَّذِينَ النَّكْنَاهُمْ نعم هذا من أسباب النصر ما في شك فإذا علم الله أن هؤلاء القوم من من نيتهم أنهم إذا إذا من الأرض أقاموا الصلاة هذا من أسباب النصر يعني ولو كان حالهم مو بلازم الحال الالتفاف للنص لأن الذي هذه إرادته قبل النصر فهو عليها من بلا شك. نعم. تعلقم تشكوون يقول هذا الترجي لكن باعتبار المخاطبين أنا ما أدعى لأنك للترجي باعتبار المخاطبين صرفتها عن ظاهرها. لا أبداً أبداً هي التعليل. فهذا التعليق الأقوى يعني كون التقوى سبب لل للشكر هذا أقوى بلا شك. يعني خطأ. هي نعم نعم هذا خطأ. شكل. متى يكون ضف المطر, المطر إلى الزمن الجائر؟ إيش؟ ضف المطر إلى الزمن الجائر متى يكون؟ إذا إذا ضفت المطر إلى الزمن باعتباره ضرف له لا سبب له يعني متى قلت مطرنا في نوعي كذا يعني مطرنا مثلا في نوع الشولى. نعم فهذا معنى في لو إن عائل الذي سمع عندنا الشبط هذه ما فيها بأس ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز أن يقول مطرنا في نوء كذا ولكن العامة عندنا يجعلون الباء بمعنى في فيقول مطرنا في شباء موطيرنا في المربعانية ويحطوا بالباب بالمربعانية بالموسم على أن الباء عندهم بمعنى بمعنى فيه والعبرة بالنية هل تقول منين يتعلق بالنصر يتعلق تنبني على أن هذا هل هو في بدر أو في أحد في بعد القزية فيها خلاف سنذكر إن شاء الله, الله. فاطلا لم يقول هذا في بدر قالهم يقول في أحد فالذين قالوا إنه في بدر قالوا إن قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدل له هذه الآية معت... يعني معترضة في القصة لأن قوله وإذ غدرت من أهلك بالاتفاق يراد به غزوة أحد هنا نرى عن خلاف نعم. طبعاً نعم بس يمكننا لخ. شيخ ما الشيخ. نعم. الشيخ إذا ولينا للكافر صارت عن نفسه عزة لتعزل فيها على المسلم نعم. ولا يعطيه حتى كل الخبر لأنه حاقد. نعم. شيخ أنا نولي؟ ما نوليه إذا خذنا من هذا ما نو ما من هذا المحظور خلنا نولي. فَإِنْ كَفَرُوا فَلَا يَكْفِكُمْ أَن يُبَطِّئُوا أَمْرَهُمْ بِتَرَاسٍ يَارْسِمُ الْمَلَائِكَةُ مُذِلٌّ بَرَأَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا وَنَجَّىهُمُ اللَّهُ إِلَى بَشْرَاءَ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ يُقَاوِمُونَ أَوْ يَنصُرُونَ فَيُغَالِبُوا خَائِبِينَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم إلى آخره قولوا إذ هذه ظرف والقاعدة في اللغة العربية أن الظرف والجار ومزور لا بد له من متعلق وذلك لأن الظرف والجار ومزور يقعان موقع المفعول به وما كان واقعا موقع المفعول به فلا بد له من عامل يكون واقعا عليه وقوله إذ تقول إذا قلنا إنها تحتاج لها متعلق فأين متعلقها قيل إن متعلقها قوله ولقد نصركم الله ببدر نصركم إذ تقول للمؤمنين ولكن هذا قول ضعيف والقول الثاني أنها بدل من قوله وإذا غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والتقدير وإذ تقول للمؤمنين عليك فيهاكم التقدير إذ تقول للمؤمنين إذ غداوته إذ تقول للمؤمنين وهذا أقرب ثم إن قوله إذ تقول للمؤمنين الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا من الخطاب الخاص به الذي لا يتعدى إلى الأمة وقول للمؤمنين يعني بهم الصحابة رضي الله عنهم ووصفهم بالإيمان دون الصحبة لأنه أعني الوصف بالإيمان هو مناط النصر في كل وقت حتى فيما بعد الصحابة فإن الله ينصر الذين آمنوا ألن يكفيكم ألن يكفيكم هذه مقول القول أن يتقول لهم هذا الكلام ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ قال أهل العلم إن الصحابة رضي الله عنهم بلغهم أن المشركين صار بعضهم يمد بعضا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام ألي يكفيكم أن يكون كافيا لكم هذا الأمر أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين بثلاثة آلاف من الملائكة الملائكة هم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور ووجه لهم إبادات وأمالا يقومون بها لا يعصون الله فيها ويفعلون ما يؤمرون فليس عندهم استكبار تكون به المعصية وليس عندهم عجز يكون به تخلف الفعل بل هم سامعون مطيعون قادرون على تنفيذ أمر الله بخلاف البشر فإن فإنه يكون عندهم استكبار فيعصون الله ويكون عندهم عجز فلا يقدرون على تنفيذ أمر الله أما الملائكة فعندهم قوة لا يعجزون عن انتثار أمر الله وعندهم انقياد تام فلا يعصون الله سبحانه وتعالى وقوله بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين منزلين معي من مكان من السماء لأن الأصل أن مكان الملائكة السماء ولكن هناك ملائكة يكونون مع الإنسان كالكرام الكاتبين والحفظة الذين يتعاقبون على الإنسان ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وإلا فالأصل أنهم في السماء وقول المنزلين فيها قراءتان منزلين ومنزلين فعلى قراءة التخفيف تكون من أنزل وعلى قراءة التشديد تكون من نزل والمعنى واحد واحد والذي ينزلهم هو الله سبحانه وتعالى لأنهم ينزلون بأمره قال الله تعالى بلى بلى هذه لإثبات أو للتقرير تقرير للإستفهام ألم يكفيكم بلى يعني يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائك المزين وحجاجة ظنه ليس معنا اليوم <تصفيق> بالقلب أو بالجسم نعم. طيب يقول بل يعني يكفيكم هذا هذا الإمدال لكن بشرط إن تصبروا وتتقوا ويعتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر مما قلت لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال ألي يكفيكم أن يمدكم بثلاثة لكن إن صبرتم واتقيتم أمدكم الله بأكثر ولهذا قال يمددكم ربكم بخمسة آلاف فهنا شيئا ثلاثة آلاف من الملائكة هذا وعد به الرسول عليه الصلاة والسلام خمسة آلاف من الملائكة زائد على الثلاثة هذا تكفل الله به لكن بشرط الصبر والتقوى شرط الصبر والتقوى وقولوا يأتوكم من فورهم هذا أن يأتوكم من الجهات التي جاءوكم منها في وقت مبادر لأن الفور بنعنه معناه المبادرة بالشيء، فالمعنى أنهم إذا باقتوكم وأتوكم من فورهم، فإنه يمدكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين فالشروط إذن ثلاثة: الصبر، الثاني والثالث أن يأتوهم من فورهم هذا، فإن الله يمدهم. بخمسة آلاف من الملائكة ليسوا منزلين فقط بل مسومين أي معلمين علم الجهاد وعلم الكتاب وهذا أبلغ من مجرد الإنسان فالله سبحانه وتعالى تكفل بالزيادة وهذا يعود إلى الكمية وتكفل بالقوة والشجاعة وهذا يعود إلى الكيفية وقولهم مسومين نعم أي معلمين بعلامات القتال لأن العادة أن الشجعان يجعلون لهم علامات فوق لامة الحرب حتى يعرف بها الشجاع الشجاع من غيره هذه الآية أو هذا الإمداد اختلف أهل العلم هل هذا في بدر أو في أحد فإن كان في بدر ففيه إشكال حيث إن الله تعالى ذكر أن الله أمدهم في بدر بألف من الملائكة فقال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وهنا قال ثلاثة ألاف وخمسة ألاف لكن جمعوا بينهما بأنه لا مانع أن الله استجاب لهم فأمدهم بألف من الملائكة ثم زيد فيهم إلى ثلاثة ألاف ثم زيد فيهم إلى خمسة آلاف ذات متح شروط وبناء على هذا القول يكون قوله إذ تقول متعلق بنصر متعلق بنصر والقول الثاني أن هذه الآلة في أحد وليست في بدر لأن الذي في بدر كان الأمر فيها غير مشروط إذ ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الماء أكثر مردفين وهذه مشروط ولم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط أي أن المسلمين في غزوة أحد لم يحصل منهم الشرط الذي شرطه الله وهي التقوى والصبر وذلك لأنهم حصل من التنازل وفشل ومعصية فلم يكون على الحال التي يستحقون بها ما شرط الله لهم وهذا القول أصح وأقرب أن يكون المراد لذلك غزوة أحد وأنه لم يحصل الإمداد لأن الإمداد كان مشروطا بشرط لم يتحقق وعلى هذا فلا يبقى اشكال بين الآيتين لأن كل آية نزلت في غزوة ثمنه يجب أن نعلم أن الذي وعدهم به الرسول عليه الصلاة والسلام غير الذي وعدهم الله به فليس الكلام من متكلم واحد بل من من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى فالرسول قال ألي يكفيكم أن يمدكم والله قال بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من لا يكثم ثم قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم جعله الضمير قيل إنه يعود إلى الإمداد أو إلى الوعد به بالشروط الثلاثة وقيل إنه يعود إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذ تقول للمؤمنين يعني أن الله لم يجعل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بشرى لكم والبشرى هي الخبر بما يسر وهذه لا شك أنها بشرى إذ أن المقاتل إذا علم أن الله سبحانه وتعالى سيمده بالملائكة فإنه سوف ينشط ويقوى ويؤمن النص بخلاف ما إذا كان لم يحصل له هذا الشيء وقالوا إن لا بشرى لكم ما نعلم هل تعرفون إعراب بشرى نعم فوزان أفوزاني لإيش الجعالة قل لما على الاستثناء قولي أجل ويا مقول ب مقول الثاني دي دي جعل إذا كان جعل بمعنى صغير مقول الثاني وإذا كان بمعنى ما وبمعنى صغير بعد مقولي أجل ما تصح استثنى لماذا ما هو مسؤول مستثنى لأنه هو عادات الحصر إيه. لأن العامل لم يستكن المعموله طيب بل ولتطمئن قلوبكم به، ولتطمئن الاطمئنان معناه الاستقرار وعدم القلق، ولا شك أن تطمأن تطمأنينه القلب فيها راحة للنفس، وفيها فتح للتفاؤل والأمل، وفيها ثبات على الأمر. بخلاف الإنسان الذي لم يطمئن قلبه فتجده دائما في قلق وضيق أما إذا اطمئن قلبه فإن ذلك مما يعين على التحمل والثبات والصبر ولهذا قالوا اطمئن قلوبكم به في آية الأنفال يختلف السياق من قال وما جعله الله لا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وحذف قوله لكم وقدم الناس الجار مجرور على الفاعل ولتتمعن به قلوبكم في سورة الأنفال أما هنا ولتتتمعن قلوبكم به وهذا مما يؤيد أن الآيتين ليستا في غزوة بدر بل آية الأنفال في غزوة بدر وهذه في غزوة وحد ولم يحصل الإمداد لما عرفتم تخلف الشرط ثم قال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 تعتمد على غير الله سبحانه وتعالى مما جعله الله سببا يا شاكر مما جعله الله تعالى سببا في في, في النصر قال ان من عند الله العزيز الحكيم العزيز يعني ذو العزه وعزه الله سبحانه وتعالى ثلاثه انواع عزه القدر وعزه القهر وعزة الامتناع عزة القدر يعني الشرف والسيادة والفضل مثل أن تقول هذا الشيء عزيز وجوده يعني أنه منفرد بالصفات الكاملة عن غيره عزة القهر أخي الكريم